ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ي من كل داقة وتصريف الرياح والسحاب المسخر, والسحاب المسخر بين السماء لله جميع وأن الله شديد العذاب الذين إتبعوا الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت وتقطعت بهم الأسماء Om. على الله ما لا تعلمون I open الذين اشتروا واليوم الآخر والملائكة والملائكة Oh. بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأدا فعو في حقا على المتقين فمن بدله بعد سمعه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم ومن كان مريضا او على سفر فعدهم من ايام اخر يريد الله بكم اليسر يريد أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوَتَ الداعِ إذا دعان أُجِيبُ One. Mm -hmm.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 البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث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 فَجَزَاءُ جَنُونٍ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَيْكُمْ فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففديه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 تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي ليس uh, -huh. قول فساد قيل له اتق الا ما اخذت العزه فحسبه جهنم, فحسبه جهنم Oh